فيفرح إذا رأى إنسان مر من عنده أفضل نزهة له في مر مستشفى فأول ما رأاني قال لي حرف الواحد الله يعافيك دقيقة فلما أتيت عنده قال أبطلب منك خدمة الله يعافيك قال لي الله يجزاك عني خير تكفى بس تدفني لين باب الحمام عزكم الله المشوار ما أخذ مني سبع خطوات فلما وصلنا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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ مَا هِيَ سَبْعَةُ خَطْوَاتٍ 40 سَنَةً يُحَرِّكُكَ يُطْعِمُكَ يَسْقِيكَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون تعرف كم ينبض قلبك في السنة أثنين وأربعين مليون نبضة في السنة ما تملك منها واحدة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 ستسألانا سواء نقتنعنا أو ما اقتنعنا فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل تعرف كم تغسل كلاك في اليوم بدون مواعيد وبدون فتح ملف